بوك تو ديوانوستا بوسم ثمانية حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة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 كان مريحا إلى أنه كان غاليا جدا يون سادزي سيسافر إما بالباص أو بالقطار سيسافر إما بالباص او بالقطار يون اليوم او غدا باكرًا سيأتي إما اليوم أو غدًا باكرًا يون أبو أبو سيسكن إما معنا أو في الفندق سييسكن إما معنا أو في الفندق يانا rozmаlаye إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية يانا жила якو لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن يانا ويداي يك إسبانيو تاكي أنغليو إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا إنها تعرف أسبانيا كما أيضا إنجلترا يون ني تولك دورني علي إلى نيف إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا يانا ني تولكي برغوزايا ألي رزومنايا إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية يانا رزمولايا ني تولكي بنيميцكو ألي بفرانسوزكو إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أض الفنسية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفنسية يا <تصفيق> ي هرات ن بيياين نهار لا أستطيع أن عزف على البيانو ولا على القثرة لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجتار. Я не умею танцовать ни вальс, ни самбу. Ла астатію ан аркус ал вальс, віла самба. Ла астатіа ан аркус ал вальс, Мне не подобається ни <ні> опера, ни балет. Ла ухибу ал опера, віла ал балей. Ла ухиб ал балей. Чым <شم> хутчэй ты будзеш працаваць, тым раней скончыш працу. كلما اشتغلت بسرعه اكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعه اكبر، كلما انتهيت منه بابكر. Чым раней ты прыйдзеш, тым раней зможаш сысці. كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكررا كل ما أتيت أكثر باكررا كل ما قدرت أن تذهب أكثر باكرراريمروبسا تم شاش نقد يمروبش كلما تقدم المرء في العمر كلما ما أصبح أكثر رضا كلما تقدم المرأة في العمر؟ كلما أصبح أكثر رضا